ألم تكن آياتي تصل عليكم فكونوا فيها كذابون؟ قالوا ربنا غلب علينا شقتنا وكنما قوما وكنما قوما ضالين ربنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم تعلمون أَفَحَسِبَتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ أَبْصَوْنَ وَأَنَّكُمْ وَأَنَّكُمْ إلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَوْا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّاهُ وَرَبُّ الْعَرْشِ كَرِيمٌ يرون وقرب بالغد وارحم وان خير الراحين